أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزم قم الليل إلا قليلا نصفه أو قص منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وقفا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا